حفظ الفتحة حرف من الفتحة غلط. وخبرك بالك فدخل واحد شيخ كبير بقى من المشاة المعتبرين البلد دي زيارة فبعد ما تغده كده قام الشيخ بتاع القرية الامام ده اللي حفظ القرآن لوحده كده على دراعه يعني اخد الامام الكبير ده تضيفه وبعدين قال له على جنب كده وقال له ان عندي بعض ايه اشياء اشكلت عليا في, في القرآن عايز رجعت فيها قالوا في اي مكان في القرآن كنا بقى مستانية يقول للبقرة قال العمراء انه لا في الحمز في الفتحة يعني عنده مشاكل في الفتحة الوبيئة رغيها يعني خمس مرات الوقت قال له اياك نعبد و اياك تسعين ولا ستين ثم قال له انا اقراها تسعين اغزم بالاحتياط ها احسن يطلع ستين يبقى دهيته سودا يبقى مقف ثلاثين من كل فتح هي نستعين لو انت شلت النقط من فوق كلمة نستعين ممكن نستعين عين منها عشر كلمات بتغيير النقط تحط النقطتين فوق تبقى كلمة نقطة تحت تبقى كلمة تحط النقطة هنا نقطة هنا فهو من الممكن ان يكون الكاتب سريع الكتابة وهذا يعرفه كل من مارس المخطوطات كل من مارس المخطوطات لا فيما في زمان لم يكن هناك نق الاعجام ما كان موجود نقطة فلو انت شفت كلمة غير ممكن تبقى عند او غبر او غير او نمر ممكن تبقى اي حاجة حط الكلمة تحت فوق النقطة تحت فوق تطلع لكلمة جديدة فاذا كان ليس هناك اعجام ولا نقط وواحد بياخذ من الصحف ما هناك شيخ يصححه ولا يقرأ له يبقى الخلل كثير جدا ولذلك كان يقولوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي لازم تأخذ القرآن من أفواه الشيوخ وعلماء الحديث لله درهم هم الذين وضعوا هذه الضوابط حتى نتحاشى التصحيف لأن التصحيف دا بلاء على الكتب بلاء على العلم كله كان في واحد من الرواه ذهب إلى بعض المشايخ فقال له أريدك أريد أن أتعلم عليك العلم قال لا أعلّ أعلمك أو لا تجلس بينادي إلا إذا فرقت لي بين أبي الجوزاء وأبي الحوراء، وكلهم أروى عن ابن عباس. إذا فرقت بين أبي حمزة وأبي جمرة، وكلهم أروى عن ابن عباس. كلهم أروى ابن عباس. شوف حمزة وجمرة، شيل المؤاصب الاثنين بعض وقد يكون واحد من هؤلاء ثقة والثاني كذاب مثلا فاذا لم تستطع ان تفرق يبقى دخلت حديث الثقة في حديث كذاب وما اجمل ما كتبه بعض علماء الحديث على رواية ابي الحوراء وما كانش فيه نقر كانش فيه نقر فالحوراء والجوزاء هما الاثنين واحد بس هي اللي فرقت بينهم الاثنين طيب هو كسب وما كان في إعجام لكن خايف يلبس عليه لما يرجع بلده هل دي أبو الحوراء ولا أبو الجوزاء فأمكتب فوقها حور عين يبقى هو مين بقى الحوراء على طول يبقى هو أبو الحوراء فلما حور عين على كلمة الحوراء يبقى خلاص عرف النبي ليس فيه الجوزاء ليس هي ليس فيها فيه ليه المعجمة ولو في التفحيفات حاجات عجيبة الشكل يعني إنسان يقف فعلا معظما الهوى السادة الذين اثنوا اعمارهم في هذا الفن لكن من سوء حظنا ان احنا غيبنا تماما عن هذا العين فكلمة رحراح وججاج قريبة الشبه من بعضها لم لا سيما لو كان في واحد من اللي ما بيرفعش ايده وهو بيكتب يعني يكتب كده على طلب كله شبك في بعض انا مش عارف الكلمة خلصة خير وهذا موجود موجود في بعض المخطوطات انسان يحتار يقرأ المخطوطة ازاي لا مط والرجل ما بيشلش ايده بيشلش ايده ابت ما بيصدش كلمة عن كلمة فيلتبه زي ما احنا قلنا انبالح ان يحيى ابن معين لما كان بيكتب صحيفة ابان عن انس عشان ما فيش واحد يعملها ثابت عن انس لان ابانه ثابت قريب تشبه من بعضها فمعنى صحفها اي قلبها صحفها اي قلبها فالحفظ حاجة بيقول ان في بعض العلماء حكم على احمد بن عبد الضبي انه صحف هذه الكلمة وصحفت عليه لكن احمد بن عبده امام ثقة فقبل ان نحكم عليه بالغلط نشوف هل روايته يمكن ان نجمع بينها وبين الرواية الاخرين بوجه ما فاذا استطعنا ان نجمع يبقى لا نرجح الجمع اولا ثم الترجيح فتعالوا نشوف هل ممكن نجمع ولا لا ابن خزيم رحمه الله راوي هذا الحديث جمع بين الروايتين بل اخذ فقه الباب من هذا الحرف المتناجع عليه فقال باب اباحة الوضوء من آنية الججاج ضد قول المتصوفة الذين يقولون أن هذا إسراف إذ الخزف أبقى وأصلب جاء من خروفة يقول لك أنت هتجيب أبريء زجاج تطب منه الإسري يا أخي وقعت كفر مش أنت تشتري واحد غيره ده إسراف هاته الحديد يقع ما يقعش يقع خلاص أنت ضمنت أن ما فيش إسراف ها فابن خزيمة بيوم يرد عليهم بقى يقول ان دا مش ورع دا تنطع ليه لان النبي وسلم المتنضى من اناء زجاج فاذا كان هو تنضى من اناء زجاج وهو سيد الورعين يبقى انت ما لا لا يجيز من انية الزجاج يبقى ابن خزيمة بنا فقه الباب على ايه على الحلق هذا المختلف عليه ثم قال بعدما روى هذا الحديث من طريق احمد بن عبده فقال باناء زجاج شوف ام ايه لابا قال وقد رواه جماعة عن حمّاد فقالوا رحراح والرحراح هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه شوف الجميع الجميل ألف إن رحراح هو إنه زجاج وفوهة واسعة لكن ليس هو عميقا فوسق بين الروايتين إذا هو إناء رحراح من زجاج شايفين الجامعة ده فيه تكلف ما فيه تكلف إناء رحراح من زجاج يبقى هؤلاء السفة الذين رووا مسدد وجماعته الذين رووا هذا الحديث عن حماد بن جيد ذكروا صفة الإناء وأحمد بن عبده ذكر جنسه هم ذكروا الصفة إنه رحراح وهو ذكر جنس الإناء أنه مصنوع من زجاج فحملنا رواية هؤلاء على وجه ورواية أحمد بن عبدالضب على وجهه فالسأمة الروايتان جميعا إذا استطعنا بهذه الطريقة أن نجمع ما بين رواية الواحد وبين رواية الجمع بوجه من وجه الجمع المعروفة وكان هذا المتفرد ثقة ثبتا إذا يصار إلى الإيه؟ يصار إلى الجمع ولا يصار إلى الترجيع وينتفي القول بالشذوذ رأسا واضح الكلام ناخد كمان نساء نعم نعم رحراح أي واسع كلمة رحراح لغة واسع فالرحراح ده ممكن يكون على أي حاجة على خشب على زجاج على حديد على خزف ها اناء رحراح سواء كان من خشب او من اي مادة يبقى الصفه راح راح موجوده وخد بالك فلما جاءتنا كلمة كلمه زجاج في الروايه الاخرى يبقى راح راح من زجاج افرض ان احمد بن عبد قال من خشب يبقى راح راح من خشب افرض قال حديد يبقى راح راح من حديد وهكذا نعطي مثالا ثالثا حتى يعني يطبخ الكلام اكثر من ذلك في حديث رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح ثواحده يعني تصلي اثنين وتسلم اثنين وتسلم اثنين وتسلم فإذا خشيت أن يهجم عليك الصبح فأوثر بواحده روا هذا الحديث أكثر من عشرين تابعي عن ابن عمر اكثر من عشرين تابعي عن ابن عمر بهذا اللفظ صلاة الليل مسنا مسنا فإن خشيط الصبح فواحدة وطبعا من ضمن العشرين اللي رواه ابن عمر اولاد سالم وعبد الله وعبيد الله وكمان من ضمن رواه نافع مولى ابن عمر المشهور بالاختصاص به ومحمد بن سيرين وحفص بن سيرين وعبد الله بن دينار وجماعة من هؤلاء جميعا رواه هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنا مثنا ثم رواه علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يبه هو زود ايه زود النهار فتكلم بعض علمائنا كأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم على هذه الزيادة وقالوا ناشاذة الامام البخاري قال لك لا ده زيادة ثقة ليس شاذة وكذلك قال البيهقي وابن سليمان الخطابي وجماعه ما اريد الان بالكلام ان انا اتكلم في خصوص هذا الموضوع لكن احنا هنطرح ودي عندنا علماء مختلفين اهو يعني البخاري في فريق مع البيهقي والخطابي والنسائي وابن عدي الترمذي الفريق تعالوا نحقق ناخذ هذا المثال ونشوف بقى ينطبق عليه الشاذ ولا لا الجماعة فوق العشرين حوالي 22 أو 23 يعني عدد كبير وفيهم الذين سميتهم يعني استصدت ذكر أولاد عبدالله بن عمر لأنه معروف أنه من وجوه الترجيح ملازمة الراوي لشيخه أحد وجوه الترجيح يعني واحد لازم شاشته عشرين سنة فروى عنه شيئا جاء واحد تاني وهو ماشي عابر سبيل فدخل له الشيخ سلم عليه السلامات ازاي حالك حدثني بحديث فحدثته بحديث لكن هذا الحديث الراوي لهوة اللي ماشي عابر سبيل رواه على خلاف الذي لازمه عشرين سنة يبقى ناخد بقول مين الذي لازم عشرين سنة ليه ان تمام الملازمة احد وجود ترجيه تمام الملازمة احد وجود ترجيه كما في مثلا دويت محمد بن جعفر المشهور بغنبر عن شعب من الحجاج محمد بن جعفر لازم شعبة عشرين سنة لذلك قال بعض العلماء أظن احمد او يحيى بن معين قال اذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غنبر حكم بينهم واجه العباء عشرين سنة ولو لو فكر نتكلم على التدليس قلنا ان الذهبي استثنى الاعمش من ابي صالح ليه لانه لازمه مدة طويلة جدا وكان احد وجوه ترجيح الذين ضعفوا حديث القلتين اذا بلغ الما قلتين لم نحمل خبث قلت ان عبد الله بن سالم بن عبد الله ان اولاد عبد الله بن عمر المختصين به لم يروا هذا الحديث فلو كان عند ابيهم لكانوا اولى الناس بأن يكون عندهم هذا الحديث فكيف يحصله واحد يعني بعيد بالقابل ابن عون مرة أو اثنين أو ثلاثة أو لم يشتهر بالأخذ عنه كأولاده فانا لما ذكرت سالم وساع علشان إيه أبين لك الصورة أكثر فهؤلاء اللي هم الثلاثة وعشرين رووا الحديث على هذا اللفظ صلاة الليل مسنا مسنا فجاء البارقي علي بن عبد الله فأم أم زود لإيه النهار نجي الأول من شيء المسن هل نستطيع أن نجمع أيها نستطيع نستطيع أن نجمع بأن نقول أن زيادة النهار لا تنافي أصل الحديث هو إيه المانع تكون صلاة النهار وصلاة الليل المثنى مثنى إيه المانع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنهار ركعتين ويسلس فالصلاة الليل مسنا مسنا والصلاة النهار مسنا مسنا هذه زيادة لا تنافي الحديث الأكثرين وهو صلاة الليل لا سيما أن حديث البارقي اللي هو صلاة الليل والنهار فإن خشيط الصبح أنت عارفين لو زيادة موجودة فان خشيط الصبح تنضعه على طول الصبح أيوة في الظهر ها صلاة النهار مسنا مسنا فهذه خشيط الصبح كيف يستقيم هذا الكلام ما يستقيم فهذه الزيادة غير موجودة في حديث البارقي لكن لو هي موجودة على طول كالتقضح على طول ماشي الكلام فهنا الزيادة غير موجودة وزيادة النهار لا تنافي ذكر الليل إذ يمكن أن يقال صلاة الليل مثنى مثنى وأيضا صلاة النهاري مثنى مثنى فليس هناك أي تنافي بين الحديثين لكن ما نكتفي بهذا لازم نرجع نحقق حال الذي تفرد هل هو ثقة سبت مبكن تحتمل زيادته أم لا فوجدنا أن علي بن عبد الله البارث لم يوثقه إلا ابن حبان والعجل ولم يخرج له مسلم إلا حديثا واحدا فيبقى دامش فيه مش في الظروة العليا من الإتقان ولا عنه يعني كيف ولم يوثقه الجهابذ الكبار الذين عليهم المدار الحكم على الرواه كابن معين والنسائي وأحمد ودار قطني أبو حاسم وأبو جرعة وهؤلاء الناس ومعروف أن ابن حبان من المتساهلين لا فيما في, في طبقة التابعين ومثله العجلي إذا عندنا اثنان من العلماء عندهم تساهل وثق هذا الراوي ثم ليس لهذا الراوي في صحيح مسلم عشان ما يجيش واحد يقول له ده من رجال مسلم احنا بنقول له ان رجال الصحيح يختلفون على حسب اكثار صاحب الصحيح عنهم او اقلاله فلا يستوي من روى له مثلم ثلاثمائة حديث كالذي روى له مسلم حديثا واحدا الذي روى له ثلاثمائة قطعا واضح ان المثلم اختار روايات واحتج به اكثر من الذي روى له حديثا واحدا يبقى لما تنخذ القرائن دي يوم يحيك في صدرك انك تحكم بايه بزيادة ثقة هنا وتميلوا الى الحكم بالشذوذ وتميلوا الى الحكم بالشذوذ لكن تصور لو احنا وضعنا مكان علي بن عبد الله البارقي سالم ابن عبد الله بن عمر لو حطيت سالم مكان علي بن عبد البارقي خلاص خذوا يا الامر خلاص اذا على طول سالم من المختصين بوالده ولا يمنع ان الليل ينافي النهار على نحن قدمنا لكن لما كان هذا الراوي لم يشتهر ولم يعرف هو الى اخره يبقى ايه توقفنا بعد الامام البخاري اعتبرها جاهل ثقة ليه لان فيه شاهد لهذا الحديث عن ابي هريره من فريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئ إمام كبير من أقران مالك والزهري الزهري وسعيد المقبوري معروف ثقة ثبت إمام من الراع من أبي هريرة أبو هريرة أبو هريرة يبقى السنة دا ظاهرة الصحة أم لا ظاهرة الصحة ترجمنا لرجالات الإثنان لكن يبقى شيء وهو أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئ ما في روايته عن الزهري وهذا الحديث منها رواع عن الزهري فبعض العلماء تكلم في خصوص روايته عن الزهري يم يحكي فضل برضو ربما يكون محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئ يعني وهم على الزهري في هذه الرواية وهم على الزهر في هذه رواية فيقوم برضو ايه يحك في صدرك شيء مع ما حك في صدرك من رواية الاولين فقد لا ينهض القول بان دي زياد الثقة اما من حقق وقال ابدا محمد بن عبد الرحمن بن ابي كما انه تكلم فيه اناس اسمع عليه اخرون وقالوا هو فت في الزهري وهذا اقل احواله ان يكون حسنا بلاش تقول صحيح جدا بلست تقول ممتاز تقول حسن بس طمعانين فيك لنك تقول حسن بس فإذا قلت حسن إذا كانوا حديثه استندوا حسنا مع رواية البارقية ثم تتقوى ويبقى إيه نستطيع أن نأخذ الحكمة وهو زيادة النهار في بزيادة إليه الثقة ولا تلتحف بالشدود فالمسألة إيه؟ المسألة كما ترون عايز نوع من القدم الرافقة في الفن لان اذا كان الله الذي تفرد بهذه الزيادة زي علي بن عبد الله البارقي فممكن تأثيله بشواهد ومتابعات والاخرية من برة من الخارج تقوي روايته. فالمسألة مزلة اقدام المسألة مزلة اقدام يعني من الصعب جدا لواحد مبتدئ ان يدخل يناطع الكبار يعني مثل هو مثل هؤلاء الكبار كمثل قول جرير. ابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع فولة البزل القناعيس ابن اللبون لسه بيرضع لبن عايزه يناطح واحد عجل فاحل كبير زي زيني هيروح فيه على طول فأين هذا ابن اللبون من الإمام الكبير العلم ان اللي هو يعني صلبت عظامه في هذا العلم صره ملك وقدم راتفه لآخره هذا البحث صعب جدا دقيق جدا وبيدخل فيه مسألة الملكة مسألة الملكة مع كثرة الممارسة مع كثرة الممارسة إذا الشاذ لا بد فيه من تحقق المخالفة القاضحة سواء في المثل أو في الإثناد إذا أردت أن تنفي الشرون عن رواية ما لا بد لك من أمرين الأمر الأول يتعلق بالمثل والأمر الثاني يتعلق بالإثناد فتأتي على الحرف المختلف فيه في المثل أو الرواية أو السطر أو الجملة فتوفق بينها وبين الرواية الأخرى إذا استطعت أن تتوفق بأن تقطعت في المرحلة فإذا ما استطعت أن تجمع لا تقل إن الجمع ممكن حتى ترجع إلى ذلك المتفرد الذي زاد فإن رأيته ثقة ثبتا ما عليه مغمز لا سيما إذا انضاف إلى ذلك حكم بعض العلماء له يعني ما حكم عليه بالشذوذ بل حكم له بالزيادة فكل هذا من القرائن التي ترجح لديك أن هذه تلتحف بزيادة الثقة ولا تلتحف بالشذوذ دقي في بحث الشاذ أن نقول إذا حكمت على رواية ما بأنها شاذة فالمقابل يقال عليه محفوظ احنا عندنا الشذوذ في راجح ومرجوح متفقون على هذا راجح ومرجوح طب اللي المرجوح قلنا عليه شاذ سميناه شاذ طب الراجح نسميه بقى قلت نسميه محفوظ فلما تقرأ في كلام العلماء والمحفوظ حديث فلان تعرف ان كلمة المحفوظ تساوي الراجح عرف ان كلمة المحفوظ تساوي الراجح يبقى اذا حكمنا على حديث بالشذول يبقى مقابله هو المحفوظ مقابله الحديث الصحيح هو المحفوظ يبقى المحفوظ تساوي الصحيح او تساوي الراجح او تساوي الصواب الى اخرية لكن ما يفوتني ان اقول ان بعض العلماء قد يطلب المحفوظ والافحيه ولا يكفر التصحيح ولا الرجحان يعني شين دا رمز الابن ابي شيبة وهذا رمز ابن ماجه. يعني عشان ان ايه تعرف مين اللي خرج الطريق دا يعني اللي خرج طريق عبد الله بن عامر هذا ابن ماجه. وتيه له الترميذي وتيه هنا الترميذي والطريق هذا ابن عدي في الكامل رأى ابن ابي شيبة اللي هو ابن ابي شيبة هذا ابو بكر في مسنده في مصنفه عن شريك ابن عبد الله النخعي عن ثابت بن ابي الصفية قال قلت لأبي جعفر الابو جعفر الباكر حدثت عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم ماشي وكذلك اروى هذا الحديث عبد الله بن عامر عند ابن ماجه عن شريك عن ثابت ابن ابي صفي عن قال قلت لابي جعفر حدثت عن جابر قال نعم يبقى احنا عندنا اثنين روى هذا الحديث عن شريك عن ثابت قال قلت لابي جعفر حدثت يبقى فين انقطاع ولا لا حدثت لكن احنا نعرف مين اللي حدثه لا ما نعرفش فخلي بالك من نضح الدسته ده ان هي البحث فيه والبحث في دول كمان البحث في الاسناد والمتن حدثه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم روى هذا الحديث ارجو للاخوة ان ينتبهوا ليه لان لو لاحظتوا المسألة دي المسألة ستتضح معاكم تماما روى هذا الحديث اسماعيل ابن موسى الفزاري ابن بنت السدي عند ترميز طبعا الترميزي ولا خرج جادر روايه عن شريك عن ثابت قال قلت لابي جعفر حدثك جادر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم ايه بين بالروايتين حدثك حدثك جابر قال نعم فده يدل على ان ابو جعفر الداخل في رواية اسماعيل بن موسى ابن بنت السدي ان جعفر الداخل سمع هذه الرواية مباشرة من جابر بخلاف رواية ابن ابي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة كلاهما قال حدثت عن جابر يبا هذه الرواية فيها انقطاع وهذه الرواوة فيها اتصاد تلاحظوا ان اسماعيل ابن موسى من طبق اثنين ابن ابي شيبة ومن نفس الطبق كلاهما كله يروي عن, عن شريك فحصل خلاف اسماعيل ابن موسى خالف عبد الله ابن عامر وابن ابي شيبة هما الاثنين روى هذا الحديث عن شريك عن ثابت قلت الابي جعفر حدثته وهو ده روى الحديث عن شريك عن ثابت قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر قال نعم هنا بقى فروق اسماعيل بن موسى السددي قال حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم وقف على كده يبقى الويت المتقدمين فيها زيادة مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا لا لسه وكيع يعني عن ايه هننزله تحت الترمذي روى هذا الحديث عن وكيع وكيع هذا متابع للشريك عن ثابت قال قلت لابي جعفر احدثك جادر ان النبي صلى الله عليه وسلم اترضى مرة مرة قال نعم في رواية وكيع موافقة الولايات اللي الولايات من اسماعيل ماشي ده رواية وكيع هذه رواية ترميزي ايضا وحفص ابن غياس روى هذا الحديث عن ثابت بن ابي صفيه عن عبد الله عن محمد الجعفر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضّع مرة, مرة يبقى خلاص احنا كده ايه انتهينا من الروايات. تلاحظ ان الرواية إثناعين عن شريك ووكيع عن ثابت وحفص عن ثابت كلها متفقة مع بعضه. كلها متفقة مع بعضه. ترجع ليها. قالت رواية وكيع اصح من رواية شريك. وبعض العلماء قال إن المحفوظ هو رواية وكيع أنا لن أنبئ على كلمة إن إحنا كنا المحفوظ تطلق على الراجح أو على الصواب أو على الصحيح فأنا عايز أريد أن أنبئ هنا أن بعض العلماء يطلق كلمة المحفوظ على الحديث الضعيف جدا عشان مش أول ما تلاقي محفوظ يبقى خلاص يكون صحيح لا على حسب القرائن التي تحتف بالرواية الترمذي قال إن رواية وكيع طيب ماشي وهو ده واضح لاني شوف اسمعيل ابن موسى عن شريك ووكيع وحفظ ابن غياز كله روا الحديث عن جعفر, ب... جعفر الباقر انه روى عن جابر سماعا فهم بلا شك وكيع اوسق من شريك بطبقات وحفظ ابن غياز اوسق من شريك لاني شريك متكلم فيه في سوحبه فترميزه لما قال رواية وكيع اصح فهل اعطى ذلك صحة للحديث الجواب لا لان ثابت ابن ابي صفية هذا اللي هو يعتبر مشترك في كل الروايات متروك. يبقى الحديث حيثما دار من هنا او من هنا او من هنا يدور على ثابت ابن ابي صفية ثمالي وده متروك. يبقى اذا الترجيح هنا نظري ولا عملي نظري فقط الترجيح نظري كان يريد ان يقول ان هذا الحديث انما يعرف من جهة وكيع ومن جهة حفص بن غياس ومن جهة إسماعيل بن موسى عن شريك في إحدى الروايات عنه ولا يحفظ من رواة شريك بهذا التفصيل ولا بكلمة خدسته يبقى المعروف إن رواية كذا وليس المعروف يقتضي الاصح الاصحية كما يقال مثلا إن المشهور في مذا بالشافعي ترك الوضوء من من أكل الحوم الأبد كما يقول النووي هذه المشهور إن في المذهب عدم إيجاب الوضوء من لحم الإبل وقال النووي وإن كان الأقوى دليلا إيجاب الوضوء فمش معنى كلمة مشهور إن لازم يكون صحيح قد يكون مشهورا ولكن ليس له نصيب من الصحة فلما الترمذي يقول إن الروات وكيعة صح أو غير الترمذي يقول إن هو المحفوظ وما على ثابت الأبي صفية وهو متروك بأن نعرف إن كلمة المحفوظ أحيانا قد يطيقها بعض العلماء لا يقصد بها الراجح او لا يقصد بها الاصحي هذا والذي الذي اردت ان انبه عليه والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سؤال يقول هناك تعريف رابع للحديث الشاذ وهو قوله مقالفة مقبول الحديث من هو اولى منه بالقبول الا ترى أن هذا التوفيق أو هذا التعريف أضيق وأجمع من قول الشافعي لا ما نرى أن هذا أجمع من قول الشافعي لأنني أسأل يعني كاتب هذا السؤال فأقول ذكرت قول مقبول الحديث إيه مقبول الحديث ألا ترى أن كلمة مطاطة جدا لما نقول هذا مقبول الحديث ايه معنى كلمة مقبول؟ اما أن تقول ثقة وترجع إلى قول الشافعي او يكون لك حدود أخرى في كلمة المقبول. فهو القول الشافعي لا شك انه أأ أأ اذ ان أأ تصان عن الاسهاب في مجال التعاريف يكون اقوى أأ واولاها أأ كلمات ولذلك لما ذكر أبو لما ذكر أبو بكر البقلاني المتكلم المعروف إعجاز القرآن وإنه أفضل من كلام العرب قال إن كلما عبر عن المعنى بكلمات أقل أو حروف أقل كان أقوى وأجود إلى العجل وضرب لذلك مثالا فقال إن العرب كانوا يمتدحون كلمة عندهم لوجازتها وكسرة معناها وهي قولهم القول القتل أنفى للقتل القتل أنفى للقتل إذا علم المقتول أنه سيقتل لم يقتل فنفينا القتل عن القتل المقتول قال في القرآن الكريم القصاص حياة أدت نفس المعنى وأجود بكلمتين فعندنا القتل أنفى للقتل أهل ثلاث كلمات القرآن الكريم قال القصاص حياة فالأجود القرآن الكريم أجود وأقل في عدد الكلمات فالتعاريف عادة تصان عن الإسهاب فلما أجي أقول هنا على حدث التعاريف في الوارد مخالفة مقبول الحديث لما أضع مكان كلمة مقبول الحديث الثقة ألا يكون هذا أخسر كلمة بدل كلمتين ثم إن مقبول الحديث قد يختلف الناس في درجات القبول وشروط القبول وصفات القبول فتبقى رجعنا إلى تعمية هذه الكلمة بقى قبل ما نعمل التعريف ده نشوف بقى صفات القبول عند الناس إيه شكلها وابتاعه وحندخل في موضوع آخر فهي المسألة عبارة عن تطويل كلام الشافعي إلى أكثر. مقبول الحديث مخالفة مقبول الحديث من هو أول منه بالقبول. ثم أنا قلت مخالفة الثقة للأوثق. التعريف صار أقل في عدد الكلمات وصار أضبط. فالحقيقة يعني هذا ما يعني ما هو تعريف منضبط. في المثال الذي ذكرته زوجة ورحراح ما هو منشئ الاختلاف؟ في حديث برضه في سؤال نفس الموضوع. رواية الحديث كانت بالمعنى فلربما استطاع الصحابي أن يجمع كل الحديث مرة واحدة فلا يفوته شيء ومرة كان يذكر قطعا منه يعني تعرفين تلإمام البخاري يأتي على الحديث الطويل فيقطعه قطعا على حسب الفقه الذي فيه على حسب الفقه الذي فيه ونضرب لذلك مثالا ولا أقصد أن هذا المثال مجهد صحيح البخاري لكن هذا مثال فوضيحي يومي به يتبح مقصود الإمام البخاري حديث أبي فريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه مسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام من بين أظهرنا وغاب عنا واقططع دوننا فخشينا أن يصاب بأذى ففزعنا فكنت أول من فزع فذهبت أبحث عنه حتى أتيت على حائط لبن النجار وإذا ليس له باب فوجست ربيعا والربيع هو الجدول قناة يعني تمر بأسفل الجدار في البستان زي مثلا هذا السور جدا المسجد ولم يجد له بابا لكن وجد قبوا في أصل الجدار عشان في قناه بتمر من خارج البستان إلى داخل البستان قال فاحتفزت وفي رؤية أبي عوانة فحفرت كما يحتفز الثعلب جمع أطرافه على بابا عشان يعدي يمر من هذا الفتحة الضيقة قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس جالسا وقد أسند ظهره للحائط فلما رآني قال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى ففزعنا فكنت أول من فزع قال يا أبا هريرة خذن علي سين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبك فبشره بالجنة فأخذ أبو غير النعلين وخرج من البستان فإذا أول وحده قبله كان عمر بن الخطاب. قال أبشر بالجنة فإيه فضربه. قال فلهزني فض أو قال ضربني بين سديي ضربة وقعت ليستي قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي وعمر على أسري قال ما جاء بذ ما يبكيك يا أبا قلت هذا عمر قلت له يعني بشرته فضربني وكان عمر على طول وراه قال ما حملك يا عمر على ذلك قال يا رسول الله خل الناس يعملوا قال خليهم يا عمر هذا الحديث أنت تستطيع أنك أنت تقطعه على حسب الفقه الذي فيه فمثلا لو مثلا في باب كتاب الأدب باب الاستئذان معروف أن الإنسان لابد بد أن يستأذن والنبي عليه الصلاة والسلام أحل فقع عين الناظر في البيت بغير إذن وقال لرجل لو أدركتك لصعنت بها في عينيك رجل نظر في حجر بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم لا أنصعنت بها في عينيك ولادية لك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فبعدما تروي مثلا هذا الحديث ثم تروي حديث جزء من حديث أبي هريرة وهو قوله فأتيت حائصا لبن النجار يعني تقول الحديث فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال أتيت حائصا لبن النجار فلم أجد له بابا فاحتفزت كما احتفز السعلة فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على هذا في هذا دليل على جواز دخول ملك الغير من غير استئذان لمكروه الحديث الأولاني أنه قال له أفأعنيك لأنه نظر بدون استئذان فمن أبو هريرة دخل في ملك الأنصار بدون ما لم يجد بابا فاحتفز ودخل من الجدول فهذا دليل على جواز دخول ملك الغير بدون استئذان فإنت ممكن تبوب على هذا الحديث تقول باب جواز دخول ديار الناس مثلا من غير استئذان لمكروه والدليل على ذا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له يا أبو هريرة كيف دخلت من غير استئذان؟ فلما لم يقل له ذلك في موضع الحاجة إلى البيان دل على الجوان فممكن أن تشوف الحديث برغم منه طويل إن كنت ممكن إيه تأخذ بس الحسة دي منه وترويب السند تمام لأنك أنت ما تريد بقية الحديث إنما تريد هذه الجزئية فقط من الحديث فالإمام البخاري رحمه الله كان يعطي على حديث مثل هذا ويقصعه الحديث ممكن نطلع منه عشرين مسألة فقهية هو عايز مسألة باب النكاح ومسألة بباب الظهارة ومسألة باب البيوع ومسألة باب الأيمان والنذور ومسألة بباب التوحيد يأخذ ذا إيه؟ من كل الحديث يأخذ منه سطر كلمة كلمتين الذي في يريد أن يستنبط الفقه الذي فيه فكذلك الصحابة مرة نجد صحابي يذكر حدثا عن النبي عليه الصلاة والسلام موسعا ومرة نجد مختصرا فإما أن يكون هذا الاختصار من الصحابي وإما أن يكون من الراوي عن الصحابي فكذلك مسألة الاختصار على لفظة تجد أحياناً لفظة الحديث ولا تجدها في في طريق آخر لهذا الحديث مش معنى ذلك إن الثقة جرها من عنده ولا افتراها ولا ابتكرها ولا أي شيء من هذا إنما دور الثقة في الحديث التلقي ما أكثر من كده ما يستطيع أن يزيد حرفاً إلا بيّنه وذلك في بعض العلماء كان يرد رواية بعض الذين يفسرون الإدراج في الحديث بدون أن يميزوا قولهم من قول, من قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لأنه خلص قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إدراجاً كنوع من أنواع التوضيح والتفسير فلما تعذر علينا أن نفصل بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه توقف في رواية فهو السر في إني بعض الروايات فيها أكثر من البعض إما أن يكون بعض الروايات قصر كل لسيخ الحديث والبعض الاخر نشط فذكر وهذا الكلام ينطبق على الصحابي وينطبق على التابعي وينطبق على من هو دون التابعي طيب ان في يعني سؤال برضه في عن ما هو القول الفصل لخلوات ابن جبير عن جابر سواء الصحمه الامويه والله المساله فيها تفصيل ولعل يعني أرى أن هذا قد يحتاج إلى موضع آخر لعلنا إذا جئنا نطبق أو جئنا نتكلم على روايات المدللتين في باب الحديث المدلّد ممكن نتكلم عن بعضهم والكلام عن حكم الروايات. يقول على يمكن الجمع بين الحديثين بأن نقول إن النهي عن صيام يوم العيد في جميع الأيام ويكون ند الصيام الاثنين والخميس معاد إذا وافق العيد فهذا اللي احنا قلناه ما هو؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام لما شو عن عصيان الاثنين قال ذاك يوم ولست فيه فدل ذلك على استحذاف صيان كل اثنين نحن نعلم بداهة إن قلما يأتي يوم العيد يوم اثنين يعني كل سنتين مرة وكل سنة مرة وكل ثلاثين مرة ممكن كل عشر سنين مرة مثلا فقلما يأتي يوم العيد يوم اثنين طبعا مش كل عيد يجي له يوم اثنين فهنا لما تقول إن نصوم الاثنين على طول إلا لو جهي ومعيد ما نصوموش وهذا نفس الكلام اللي هي قلنا إذا صادف يوم العيد يوم اثنين لأن نحن نعلم أيضا بداية إذا كان يوم العيد مش يوم اثنين خلاص انفكت الجهة تماما إذا صادف يوم العيد يوم اثنين حينئذ لا نستطيع أن نقول بالجمع بأن نستحب صيام نص اليوم ولا ساعتين منه أو مثلا إيه نصوم ونمتك عن الباخر فنعمل كما عمل هذا الرجل الذي يصفونه بالحمق وهو أنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صيام يوم, يوم عشهراء يكثر سنة فصام إلى الظهر وقال في ستة أشهر فما نستطيع يعني ما نستطيع أننا نقول بالجمع بين الاثنين بل بد من تقديم النهي حينئذ وهو نفس الكلام الذي ذكرناه برضو نفس الأخ قال زيد بن قدامة حينما روى الحديث هل هو أبدل كلمة يشير بكلمة يحركها أم أنه أضاف كلمة يحركها إلى كلمة يشير فإن كان الجواب أنه غير كلمة يشير إلى كلمة يحركها فلماذا لم يروي الحديث كما رواه العشرة ونستقات عن عصر بن وهنا مربط الحرص <تصفيق> هو ما ما ما حرر ولا غير دور الثقة في الحديث هو ماله أي مسؤولية في أي لفظ من ألفاظ الحديث هو تلقاها هكذا ولعل في الجواب السابق الذي ذكرناه إن الراوي سواء كان صحابي أو كان تابعي أو كان أتباع التابعين قد ينشط مرة فيذكر كل الحديث وقد يقصر فيذكر جزءا من الحديث لا سيما لفظة لفظة قد تمر يعني سن لو بيحكي حكاية مثلا ممكن تمر عليه لفظة من الألفاظ وممكن يستدركها فيما بعد إذا حدث رجلا آخر وأنت ترى هذا في حياة الناس يعني أنت ممكن الحكاية الوحدة أنت بتحكيها لعشرة من الناس هل بتحكيها بالنص أن في زيادات في كل رواية ولو كلمة أو كلمتين أو ثلاثة قطعا كل واحد من هؤلاء العشرة الذين سمعوا منك الحكاية كل واحد على انفراد حصل بعض الألفاظ التي لم تذكرها لأخيه الآخر. وهكذا في باب الرواية فزيد بن خدمة ما يعني أبدا لأن هذا لا يجوز له ولا حرك ولا جمع اللفظين وليس من شرط الجمع أن يكون اللفظان في حديث واحد بل يكون في حديثين ويكون مخرجهما واحدا فإذا استطعنا أن نجمع بينهما بوجه مجه الجمع كما قدمنا فهذا هو الأصل المتفق عليه عند العلماء الله أعلم سؤال متى يكون الرواب متروكا إذا كان متروكا يعني إذا كان ضعيفا جدا فيقال عليه متروك يعني إذا كان السائل مثل متى نصف الراوي بأنه متروك إذا كان ضعيفا جدا أو شديد الغفلة أو نحو ذلك فحينئذ العلماء يعبرون عنه بهذه الصغيرة قلون متروك فمتروك تساوي ضعيف جدا تساوي واهي الثلاثة دول عبارة عن ثلاث كلمات لمعنى واحد وطبعا حديث المتروك لا يقوي يعني لو حديث فيه متروك سنت فيه متروك وكمان سنت فيه متروك كلاهما لا يقوي بعضه ليه؟ من الترك من الضعف الشديد الترك هو من الضعف الشديد زي مثلا ما يتيجي مثلا لصخرة عظيمة لو جبت عشرة ايديهم متأفطعة وقلت لهم شيلوا الصخرة قوى بعضهم بعض لا لكن لو جبت واحد عنده القلب واحد عنده زكام واحد مثلا عنده شد عضلي واحد مش عارف عنده يقولتهم تكاتفوا شلوا ممكن يشيلوها فالضعف فالأولان ضعف شديد ما يستطيع انه يحمل لو جبت مئة واحد مبترون لأيدي ما يستطيعون حمل الصفرة بخلاف الصورة التي ذكرتها فالترك من الضعف الشديد فإذا رأيت الراوي قال في العلماء متروك فلا تقوي به لا تقول هذا يقوي فلان الضعيف وبعدين تطلع بإن الحديث حسن أو نحو ذلك الله عزيز سؤال يقول قال الحاكم في معرفة علوم الحديث الشاذ من الحديث هو الذي ينفرد به ثقة من الثقات ثم قال وليس الحديث أصل متابع لذلك الثقة فما المقصود بقوله وليس الحديث أصل المقصود بكلام الحاكم التفرد المطلق زي حديث إنما الأعمال بالنيات هل لعمر متابع؟ هل لعلقما متابع هل لمحمد بن إبراهيم متابع هل يحن نصر متابع لا ما فيش متابع ما يوجد متابع وطبعا إذا قلنا بالمتابع نقصد المتابع الصحيح وإلا فرواية الضعيف جدا والعدم سواء رواية الضعيف جدا سوصف فما معنى زي مثلا حديث مالك عن الزهري عن أنت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رسيل مغفق تابعه ستة عشر راويا مالك يعني كلهم روى هذا الحديث عن الزهري عن أنز بنفس رواية مالك ومع ذلك أطلق العلماء أن مالكا تفرد به طب والستاشر دول يروح فيه إما أن يكون ضعاف جدا وإما أن يكون استند إليهم ضعيف جدا يبقى كأننا عندما قلنا لم يتابع مالك أي لم يتابع من وجه صحيح كما قال الترمذي لم يتابع مالك كبير أحدا أي يحتج به وقال ابن حبان لا يصح عن مال لا يصح عن مسندا إلا من طريق مالك لا يصح مسندا إلا من طريق مالك فهو ده اللي هو الذي ليس له اصل تفرد تفردا مطلقا ما تابعه أحد زي الستين سنة التي ذكرناها عن الزهري أنه تفرد ب سنة ونحو ذلك ما تابعه احد عليها هو ده مراد الحاج هل الحديث الشاز مردود؟ أين عم مردود؟ إذا حققت وجود المخالفة القادحة على الشرط اللي احنا ذكرناه بحينئذ لابد أن يكون مردودا وهل يحتج به؟ طبعا هذا فرع على الجواب السابق فإذا كان مردودا فلا يحتج به وإذا كان صحيحا فيحتج في به هل هناك اختلاف إذا وقع الشذوذ في السند أو المتمنى حيث القبول والرز؟ لا إذا ثبت أن الخلاف الموجود في السند قادح وليس هناك متابعين متابعون وليس هناك شواهد وكذلك إذا لم نستطع نجمع في المتن بوجه الموجود الجمع المعروفة فكلهما يستوي يبقى يرد الحديث بالشذوذ في السند إذا لم نستطع جبره ويرد تذلك المتن إذا لم نستطع الجمع بينه وبين الأحاديث التي ظهرت تعطى ذكرت في حديث الإناء رحراح والروايل الأخرى زجاج فإذا كان حماد بن زيد قد ذكر تلك الصفة والجنس فلماذا لم يكن هناك راوي ورو واحد جمع بين الكلمتين هذا لا يشترط لا يشترط إذا اختلاف ثقتان أن يكون ثقة آخر جمع بين اللفظين هذا لا يشترط هذا ما هو بشرق إذا كان التفرد مطلقا يكفينا أن يكون المتفرد ثقة ثبت وإلا لو اتخذتها هذا منهجا وهو رد ما تفرد به الثقة الثبت لا يكاد لك كثير من الحديث ما هو الدور الذي قام بين المستشرقون في خدمة الحديث فعل المستشرقين وقد خدموا الحديث من جهة تقريب الفهارس زي المعجر المفاهرة لونسينك والجماعة المستشرقون هؤلاء وكذلك مفتحكم السنة وكذلك بعضوا وكذلك طبعهم لبعض الكتب زي الخراج لياح ابن آدم وزي مثل ما ذكرنا في الدنيا وكبعض الكتب التي نشروها فهذا لا شك أن هؤلاء يعني أدوا دورا في الخدمة لكن يعني خدمتهم تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر كما في الصحيح إن الله لينظر هذا الدين بالرجل الفاجر فهم يقول لك العلوم الإنسانية ومش عارف إيه وكده ويدخل من ببيه لديه دراسة محظة وإذا به يقدمناك إنت كيف مع أن هؤلاء الناس لما صنفوا هذا كما قرأت في بعض الأبحاث ما كان قصدهم خدمة المسلمين بل كان قصدهم تقرير تراث المسلمين لهم حتى يسهل عليهم الطعن فيه لأن تراث المسلمين واسع جدا فهو إذا حب إن هو يطلع أبواب الخلل بالمناقيش من وجهة نظره ويضرب بها المسلمين الذين يعني ما يكادون يطلعون على مثل هذه الدقائق كيف له بها؟ لثما مسند أحمد ثلاثين أو سبع وعشرين ألف حديث ويزيد قليلا وكلها روات مكررة مثلا فهو محتاج رواية يميطعن بها ولو بالباطل على بعض روايات الصحيح فكيف له بذلك إلا إذا كان عنده فهرس جامع لكل هذه المرويات بحيث يسفر علي بن استخرجها فهو يعني هم عملوا هذه البتاع الله أعلم إذا كانوا يقصدوا أم لا لكننا يعني استفدنا منها وبعض المسلمين نسج على منوالها وإن كنا نحن أسبق في هذا الباب بألف درجة مثل هؤلاء بعض الناس مظهورين إن الفارس الحديثة دم صنع الإفرنج نادحنا أئمتنا الذين كانوا يصنفون في الحديث سبقوا هؤلاء بمئات السنين أو بعشرات القرون في مثل هذه الفهادس العلمية لكن نحن من جهلنا أتينا نحن أتينا من جهلنا فظننا ان الفهادس العلمية هم مستشخين لعملنا وقد كذبوا والله بل سبقهم أسلافنا بكثير ولا أدل على ذلك من تحفة الأشراف الحظ المزي ومن ذخائر المواريك للنبلس إلى خصفية فده يعني لم تتفسخ. و طبعا ابن المزي مذبوخ مذبوخ بابن عساكر وابن الغستان مذبوخ بهؤلاء الذين صنفوا في الأثراف لكن وهؤلاء من القرن الخامس الهجري بعضهم من القرن الثالث الهجري وبعضهم من السادس وبعضهم من السابع لكن نحن لعدم علمنا بتراث السلف نظمنا أن هؤلاء سبقون هل هناك كتاب يحتوي على هذه الشهادة فقط لا بالنسبة الأقدمين ما صن في هذا الباب بكل أسف كتاب مستقل نعرفه ربما يكون صنف وضاع لكن حقيقة في ما يعني حدود ما طلعت عليه من فهارس الجامعة في الحديث ومن مصنفات العلماء حتى التي يذكرونها ما رأيت أحدا أخرج الحديث الشاذ بكتاب وذلك ربما يكون لعسره الشريف. لعسر الشديد ولإني مسألة القبول والرد مسألة ظنية تهادية، فلذلك بيكون المتفضل لها لابد أن يكونوا من الراسخين في هذا الفن. وفي طبعا كتاب لأحد المبتذعة وهو عبد الله بن محمد الصبّيسي الغماري، له أظن كتاب ما أدري اسمه الفرائد المجموعة في الحديث ولا في الحديث الشاذ المردودة حديث كذا. أنا ما أتلاه عليه لكن سمعت به. ولكن هذا الرجل ما يعول عليه لأنه حشر كثير من الأحاديث الصحيحين في هذا الكتاب وردها مع أن الجمع كان ممكن فيها مع الجمع كان ممكنا فيها الله عليك طبعا هذا البحث له زين طويل والزين وهو الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة وطبعا لعل الأمثلة التي ضربناها توضح إلى حد ما الفرق بين الشذوذ وزيادة ثقة. يعني متى نحكم بالشذوذ ومتى نحكم بأنها زيادة ثقة المقبولة. فهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. بعد هذا الدرس أجد أن ملكاتي تحركت وأرغب في مراجعات بعض كتب الحديث. فماذا تنصحني بأي كتاب أبدأ؟ ابدأ معنا. خليك معنا. فال يعني إذا طفعت معنا شوطا في كتاب المطيضة الإمام الذهبي يمكن بعد ذلك أن تقضح لك الصورة بأي كتاب يبدأ وإن كان طبعاً معروف إن السلم التدريجي لدارس الحديث بيبدأ من بعض الكتب المختصرة زي بعض المعاصرين بتجسير المصطلح أو نحو ذلك وبعد بيترقى إلى الباعث الحقيقي أحمد شاكر رحمه الله وبعد ذلك يوم يترقى إلى مقدمة ابن الصلاح ومع ملاحظه كلام العراقي عليها بعد كده يدخل بقى في الخلاصه مثل الطيب وبعدين يدخل في كتب المختصرات المتقدمين زي الخزرجي او لا ليس الخزرجي بعد كده يدخل في الكتب المطوله زي مثلا تجريب الراوي زي فتح المدير والجهاوي وفتح المغيث العراقي ايضا وفي تدريب وفيها توضيح الأفكار الاصنعاني وفيه كتاب النكت على ابن الصلاح للحظر بن الحجر وكتاب النكت للزرطاشي وأيضا يودد النكت الوفية في تاريخ الألفية للبقاعي وفي كتب كثيرة لكن هو بيبتدي بس بإيه يبتدي بالباعث وبعدين يطلق إلى مقدمة ابن الصلاح مع مراعاة كلام الحظر الأراضي عليه والحمد لله رب العالمين